رك بربك الكريم الذي خلقك فسمّاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين.